ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاقا النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءتكم اikum rasulun musaddiq limaa ma'akum la tu'minun bihi la tu'minun bihi wa la tunsuln qala aqlamtum wa akhadhtum 'ala dhalikum isrin qali aqlamna qala fashhadu wa ana ma'akum min جَمُّ الْفَاسِقُونَ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ